لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا نائ اخوانهم ولا ولا اخوان دين ولا اذاك اخوان ولا ولا اذا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّمَا كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ يصلون على النبي إن الله وهلائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها التبي صلوا عليه وتريدوا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله, لعنهم الله دُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا لَعَنَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ ب فَقَح التمَوا وَ لَ يُ لَ مِينَ وَالم مِاتِ بِ غَرمَ تَبُ فَقَح التَملوا فقَح التَمَُ بُتَانَ وَإسنَ مُبين فقَح يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن يدهين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يقذين ذلك أدنى وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَئِن لَّمْ ينتهي تَهْيُنُونَ فِيقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلا قليلا ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا الله في الذين خلو من قبل لَكَمْ مَوٰهِبِ الَّذِينَ قَلَمُوا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَجِدْ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَرْدِيلًا وَلَمْ تَجِدْ